قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا ولم أقم بدعاءك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا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 وَلِنَجَعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَتَبَذَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَأَ أَهلَ مَخَاضٍ إلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مَتْقَبِلَ هَذَا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 قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والذكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدَ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ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 ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع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 ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا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 ثمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْنَ ذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّ وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذينَ كَفَروا لِلَّذينَ آمَنوا أَيُّ الْفَريقين خَيْرُ مَقامَ وَأَحْسَنُ نَدياً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 فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَوَلَدَا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن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 فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد